whales relâ, drılwaka baraldi, Ili. okeranya willan Yesusim, you Ha Trustee, its Этот Palifげ, والشفوف مكثّعه رايسي على المشراعه والشفوف مكثّعه مش قون اقلوه يا عطفو يعضرني يا حسين مش قون اقلوه يا عطفو يا حسين يا حسين قلسي مع صوت القمر قلبي لحسين الفطر ووقف مكسور الظهر وعتينا الشط النهر يا فعباس الكفين بلا يا تشفين يا شاف عباس الكفين بلا يا تشفين على المشاع ولتشوف فوق الوضع والكفوف على الدر لكن بكثر المله همي لا الدم قل من اخلاف عينك يا ابو العين قل من اخلاف عينك يا ابو العين علىك يا ابو العين يسعى عايزة عن المشراعات والشفوف انقطعات بشكونا قووا يا دخو يحضرني يا حسين بشكونا قووا يا دخو يحضرني يا حسين يا حسين قلّى يا راعي العلم خلّى وصلّت للخيم هذي زينب والحرب لا تخليها بالك هاي سكنتنا ناشدك عن هره حاله وين هاي سكنتنا ناشدك عن وين؟ وين؟ على المشارع ولا تشوفو فوق برا يا اخو يعذرني يا سالبه على القنطره خلي على الثره من سكين المعذره بيخف الخشجر قل للسبع القنطره على الثره من سكين المعذره بيخف الخشجر تم الطبرن الصين قالها صارت مشراعه ولا تشوفه فنقطع هاي تعمل المشراعه ولا تشوفه فنقطع شلون اقول يا اخو يعضرني يا حسين شلون اقول يا اخو يعضرني يا حسين يا حسين كل تاخذ رايتي للعقيل ابو ودي كل تاخذ رايتي قلت شاهد حالتي دخلت والمصيبتي قلت شاهد حالتي دخلت والمصيبتي قالها صارت امتم قبرنا الصين قالها صارت امتم قبرنا الصين على المشاعر ونشوفوا عايزة على المشراعات والتشفوف انكتطعات مش كان اقلوه يا عدخو يحضرني يا حسين مش كان يا عدخو يحضرني يا حسين حسين أشرف على الإخراج والهندسة الصوتية أبو مؤمل الخادم أداء الرادود الحسيني المبدع احسين العربي كلمات الشعر الحسيني الشاب احمد هاشم العربي